111. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 112. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا 113. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار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 سواء منكم من أسر القول وما جهر به وما جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاه له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله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 111. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقان 112. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 113. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 114. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 112. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 122. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب 123. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَعَلَانِيَةً وَأَلْفَطُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ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 ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 112. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 121. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 122. الذين آمنوا بِذِكْرِ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب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 بل لله الأمر جميعا، أفلم يئس الذين آمنوا ألا يشاء الله لهذ الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة.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 122. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 123. وجعلوا لله شركاء قل سموهم 124. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض 125. أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل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 111. تجري من تحتها الأنهار 112. أكلها وظلها تلك عقب الذين اتقوا 114. الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 121. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب 122. وكذلك أنزلناه حكما عربيا 123. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا واق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 111. وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 112. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب